الشحن 8430 شعده هجريه كمون عصران كلتن مارس كلتا شحن عصرته شومونتن ميلادي ذا بغت سالين وزدلنا كتاب الاصول الثلاثه اتنسليستا مسراتات بل كنكسله وسجلنا زل زلو سجلنا زلو... زلو الشيخ العلامه الشيخ محمد بن صالح العثيمين وابزحل في جمعات انتي وصلنا نرنام والتي الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بمدينه مساتوه عسرته عامتكم زغبرو ناب توحيد كمزصوعو كاب شركون تتنكغو خمس بالو كلتي شراعي الاسلام مسمى لقبزه الدنيا زيء بموت كم تفل وي سنانرنا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اجمعين يقول المصنف رحمه الله تعالى ودينه باقٍ اذ يسلم الناس ديننا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حزم موزمو باقين أي الى قيام الساعه ونات تناديان كل منا ذي نبره يهود بديانه اليهوديه والنصرانيه و تن دين السماوية ذاته ودين الرسول صلى الله عليه وسلم لا خط قبولات يبلنن وكسب قيامه دماء اسلم انه صنح مخال وهذا دينه زي دين الرسول صلى الله عليه وسلم لا خير الا دل الامه عليه خير زبله تصبوا زبله الرسول صلى الله عليه وسلم كله حذروا من هذا زغدفو عليه الصلاه والسلام ولا شر الامه لنا امه خلت عينت الله ابزي خنفايده خطاص نقول لهانا مالف اولا امه الاجابه نرسول صلى الله عليه وسلم زتقبلهم كان صحابه جميرك قالوا مسلم ازياء امه الاجابه نبلا مالف وامه الدعوه امه الدعوهها صاوعي تغير لهم زي امنوا كفار والمنافقون زيوم امه الدعوه ابن دعوات بيرلم لكن ابيم فلذلك نخلت يوم امه امه يا شباب مثلنا الاجابه وامه الدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم حد بيرم لكن أمة الاجابه تقبل امه وامه الدعوه زي دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه مولعاذ بالله ولا شر الا حذرها منه كابت حماض شرز البلد ما اطنقي قومنا يا مرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك كنوسخو ليه بالله زدنا الاسلام ملوكابكم نمونو كتوسخو ليه تخيلني خمالي انزلز غنا الرسول صلى الله عليه وسلم كم تاز بغفنا حنا نصلح لنا كيوسخنا خيوطنا لذلك بريتكون دين دين الاسلام بريتو يكون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبرونا با غير ما انكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فتا رسول الله صلى الله عليه وسلم حزم لكم زمواصوا با تخللوا الى الله رب سبحانه وتعالى تاتبر لا زل لا وما نهاكم عنه فانتهوا قد تزغلكم دم رسول الله صلى الله عليه وسلم تخللوا الى رب سبحانه وتعالى والخير الذي دل عليه التوحيد تزعابه خير عبد زدنازي الرسول صلى الله عليه وسلم دعواه مس قبره زحفرو التوحيد كالتوحيد زعبي الله. قولوا لا اله الا الله تفلئ لهم من كفار قريش بزي كلمه لا اله الا الله دعواه جميره لذلك والله قدمت سبذردو غيرنا نجمل توحيدنا صنع حي زبلوزي على بيت صفات مخان ضلل تقبلوا مخاي تقبلوا خان اذا ابي يربي لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا حنصوا باخذك يالنا الرسول صلى الله عليه وسلم بتوحيدهم جميرهم بتوحيدهم ما هلقص لاله توحيد كنجمرالنا كمون الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل من اليمن مثل اقوى انتالهم ها شباب فلتكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه إلى ان يوحد الله توحيد قعز توحيد الكعزوز حاضر بتقازوه بزيعه توحيد زيام ليخمن ومعاذ بن جبل نابيمان الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاذ بن جبل نابيمان زلاهو بتوحيده وجميع ما يحبه الله ويرضاه طيب بتوحيد تزعابت زاز ربز عزوز توحيده باجمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وكل نربز فتوز زباله ربز فتوز زباله نفرد ما انا حضر من في وجه اخيفه صدقه زياد وشخترت فوتبول نحوه اصلا ما اذ يعني على صدقه وكلمه طيبه صدقه صدقه تزار ابن بعده صدقه واماطه الأذى عن الطريق صدقه يعني زهاسيز قد زباله خمن قد قتل علو اذا يترافق مننا سبحان الله عزيزنا مالك اذا انت يا له الرسول صلى الله عليه وسلم الناس هيترافق من حبره منا عليه الصلاه والسلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والشر الذي حذر منه الشرك تزعابه شر حمغز بالدباني شركي والرسول صلى الله عليه وسلم لما كاتب شركه تتنقوا الى منا عليه الصلاه والسلام اذا ما انت يرد المصنف رحمه الله تعالى تنفعه توساء المصنف رحمه الله تعالى كل خير حبوا منايله ات التوحيد طريسوا فزعابه خير توحيد با باخ جمرله بتوحيد زي الجمر طفات رح هل ولا حنتل كمون تزعابه الرسول صلى الله عليه وسلم زغلكلونا شركي كان شركه ها كنرحق الا لله وازي شركزي كان لقمان زبلو نودو يا بني لا تشرك بالله ان الشركه لظلم عظيم عب عمل سلا زغنه خصوصا الله عليه وسلم نزا شركزي ا تاكوا برو مصيوم نخدم سوا مس نزا شركزي ا غدفو نخبلو مصيوم يتربي هداه ذهب له شركه جلفونا بتوحيداتي اتي رب سبحانه وتعالى هداه زيد له اللغن والاعاذ بالله اب كفري طلعتي يركب ورب سلم انا موت كيرك بوتفرح سلازي حضره توحيد نعدم كفر شرك الدماني بتركه و كل ما ان شاء الله كاسرنا ولا انتم عبيت انت حرار الدين يوم زيردو سبعات هكا لكن كل جزء الكتاب والسنه على فهم من فهم السلف زي اقرنا تردينا يوم رب خمزيلو ورسول الله صلى الله عليه وسلم خمزيلو صحابه خمزه فيهم امه خمزيهم ترديهم امه صحابه تلكايو بالقران بالحديث سنت موصه خلقا ها الرسول صلى الله عليه وسلم كتمص خلقا كاس غير كانت تردي خلقا زرزر دا ايكون ان شاء الله ب خبوقرنا حتى انتم عبيتي كيتها كنا توحيد دا موخانو كله بزرزر نعلمهم شركه دماني انتي تقوداتناتو شركه غنتاي مالتي ز كله بنعلمهم يگبا مالتي وجميع ما يكرهه الله ويأبه كله وبزرزر زبل و سبحان الله حتى امراه دخلت النار في الهره الى من الله صلى الله عليه واله بلعت اي سته ارجعت سته حتى ماتت جوعا الى من الله صلى الله عليه وسلم سلمي هذا دم مزئه موته فدخلت فيها النار مسنكه بسبب هذه الهره جزاء دم مزئه لم نرعته لذلك شر زباله كله جيجا زباله الرسول صلى الله عليه وسلم حبرونا تزعابيذ ودعت زلو شركيو ولا يعاذ بالله بتحرير المصنف رحمه الله تعالى بعثه الله الى الناس كافه الرسول صلى الله عليه وسلم نقوله حزبهم تلايخ كلهم انبياء مما تمزبي الا اخو رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم نقولهم دك سبع تلايخ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعثه الله اي ارسله الى الناس كافه ايها جميعا كافه مالك جميعا نقول لهم وبعثه بمعنى ارسله ليقوم مالك لانه هذا فيه شبه كان هذا المشرك كان ميتا فبعثه الله سبحانه وتعالى واحياه بالتوحيد ف اذنت هو التملس اللي بغنيته ابذ الدنيا ولا به هو تقولوا شركي قبرت لي ازي مويتو مالك ولا بالله كسب كب شركته با زيبل كب شركته بخ بلال نو نزي اخى الرسول صلى الله عليه وسلم تلا وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الزوزوم نخل... كلتين مالك كلته مخلوقين ازي نايدن غيره رب سبحانه وتعالى نرسول صلى الله عليه وسلم نخن الزاز الجن والانس وابداع عندكم شباب منتهي الجن ايرو اقدمهم رب سبحانه وتعالى ثم الانس كم ترى سبحانه وتعالى زبروا وما خلق الجن والانسه الا ليعبدون اب سوره الذاريات اذه ازاء ندك سباتن وما خلقت الجن او الانسه اجنان جميره مالتي اغاننتن دحريون تايلو دك سبات وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون نعي توحيد غيرهم نخجزون تزايكونو قال اي خلق ومن ربك سبحانه وتعالى سلازي نمنتاو الجن بزي اقدمهم هذه القصه نعم قدم اجنان سلا زخلقه نعم طبعا اب خلقه تمسنا نعم ادم عليه الصلاه والسلام يعني سجود يلو رب سبحانه وتعالى اعزز سماه عليه فسجد الملائكه كلهم اجمعين الا ابليس وابليس كابتي عينتنا انتي جن مالتي لكن اجئ الجن اقدمهم زلوا لان رب سبحانه وتعالى قدمهم زلوا مالته لانهم عالم غيبي عالم غيبي اي رايون يومكم سنين كي تغافلو ذكروا ان بينه ما انكم من بل زي الرايون اللو الجن واجنان موحدين الله واجنان ضمان كفار الله قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا برسول صلى الله عليه وسلم قران نسمع برسول امين صلى الله عليه وسلم ولذلك اذا تقدم مزيد ترقم الله بالقران نمنتايو سب كما خاطر رسول زخنكا كسق توحيد كحس كصوم تريخه لكن كنتم صورات زخون وعينهم زي تريومون ذكروم ده زيون كيتروفون قزون يوم, كي يوم موحدين اللوخه بعتهم واضح يا نعم والدليل قوله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم نقول لهم اصبحتم تلاقوا انتي دليلنا يمكن قال لهم تقبلوا غام لا نا قريش متلاهم نا بعرب لا الى العربي والعجم زقوني حزبي الرسول صلى الله عليه وسلم هوذون ولا نصاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اخو بالله من قيامه معي اذ صلى الله عليه وسلم ما كلهم ده كسبات مالته هم دليل انت والدليل قوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم اجمعين جميعا نقول هسبا بز تفلالي قنكو بز تفلالي هجر بز تفلالي اا عائلتنا تز تفلالي بحرياتنا تز كلل كن انا نبكم لكم تلائخا لخبلون الى نرسول الله صلى الله عليه وسلم نجيرون زي ابره الاعراف نرغبه ايه قصري 258 يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الايه دليل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم تلاقونا كل همزبينا كل هم كلهم دق سبع تتلاقوا ما كلهم دق سبع حتى يهودنا نبا انا تلاخكم نصراني خبو حتى ذم صغير كلهم كفار اوثان طاغوت جزوز اللو الرسول صلى الله عليه وسلم ناقوم تلاخكم وان الذي أرسل, ارسل له ملك السماوات والأرض اتو زلاخكم دما من سماين مرتين زملف ربي سبحانه وتعالى الاخوان ان نؤمن ومن بيده الاحياء والاماته اب يدون سبحانه وتعالى اب يدوز اللؤتيناي هيوت جون سبحانه هو المتوحد بالالهيه كما هو متوحد في الربوبيه يعني ربي سبحانه وتعالى حد مخان اب توحيد الالوهيه ناي مقزات مالتي وتوحيد نتاي الربوبيه ربي سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل حياكم الله وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله اهلا طيب توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات انت وينت كوين ثلاثه توحيد الاسماء والصفات يعني بتي رب سبحانه وتعالى نبص زغلص بوخن جولص بتي اسماء يا ربي واما توحيد الالوهيه لنا هو توحيد الله بافعال العباد بذات كبراتنا اننا ربنا احد قدير ما انقص الدعاء دعاء نحضى ربي عند الضر الاستغاثه الاستعانه والاستعادة. كله بربهم عقوم ما ربخن وكل كبربخن نطلب ما يوقع ورزق خبلنا والله ساند ما والله تهبن خبل شجر زل ودما شجره قنت طلع يقبل زحمه مدما احوين نخدم اذا كله ابي دناي من هي ربي انت تكبرات اذا كله خرب ربك انقلب توحيد الالوهيه بها تكبرنا هناك اما توحيد الربوبيه الربوبيه الناقل توحيد الله بافعاله تاع افعلنا رب سبحانه وتعالى مايموكا وارسك المحب ربي خلاق مخانو تي مفطر زقول له صراحنا يا ربي نزل لي ولاد يهبو نزليم كونو نقاليو او. اوالط رحيبو نقاليو دماء ودات رحيبو نقاليو دماني اوالجن اوداتن يهب زقول له صراحنا يا ربي نزه حامه ما يحوي اذا زغل ربوبيا خبل ربوبيا نبل وسرحنا يا رب ثم امر سبحانه وتعالى في اخر الايه ان نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وان نتبعه ابذ اخر ايات رب سبحانه وتعالى انت مالكي يعني تمعززوا ان الله صلى الله عليه وسلم امنوا الهنا مالكي وان نتبعه كتم قال لنا حب جي بالرسول صلى الله عليه وسلم اتباع محبته هناك انت محبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفطو منا قل ان كنتم تحبون الله ايش فاتبعوني ابزاز الازروا فاتبعوني, فاتبعوني تماززني اخذتني نعي تصدوا يا الله ربكم فتكوا كل اما بحنقولوا برئتو زخي فاتبعوني اخطلوني اجزاء بل نوبسي زخطلا زولو بريتو بحنقولو سلازت عيد مايز وان ذلك سبب للهدايه العلميه والعمليه اتم خطال نرسول الله عليه وسلم دما سببنا الهدايه هدايه نركب طقو نوع من قدنا حز ربها بوم يكبرنا دماني اب تن هي علمي يخون ارتنايت الكبرات رسول الله عليه وسلم ذهبنا علمي الكتاب والسنه على فهم من على فهم الصحابه بزي اعتقدنا علمي نواهل ابجد ما هدا اب زع المزيه هدايه ربي هدننا لمات كم ونابطت تكبراتنا كنا عم تكبر كنوع له لنا بفلته السنه زخنه هدايه نركبها لنا ما قلت هدايه التوفيق اذا هدايه كان فائدهون الشيخ ابن عثيمين تقيسوا وتندل كان شاء الله كل التهدايه هدايه الارشاد محبه ارتامج هدايه الارشاد الرسول صلى الله عليه وسلم توحيد حب رمنا اذا ناي الرسول صلى الله عليه وسلم ناي علماء السلف كابر رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الصحابه ومن تبع الصحابه الى يومنا هذا والى قيام الساعه علماء السلف كمان يحبروا خلاص مالته تخيل اي تقن ابي يضرب بطرحه هدايه انتين بلا شباب هدايه التوفيق هدايه التوفيق اتهداء مؤت مالت اذا قام يضرب حجي ايا خطبصلكم هدايه الارشاد انتايو هدايه التوفيق انتايو دليلنا تو مالتي ابيدايه الارشاد نظام محبار رب سبحانه وتعالى انتايو من رسول الله صلى الله وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم لقبله تهدي لا متوكيد كمان غير الله لا ناي متاي ناي مراقه قلت لتهدي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وانك لتهدي الى صراط مستقيم وانك لتهدي الى صراط مستقيم اب صوره الشوره نعم بصوره الشوره ايه 52 للسخاسي ناتبقونو من جد نايربسي تمرح اخا يقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرحنا مقانم كاذي نورقا مالتي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتخاليتي هدايه التوفيق هدايه انتي نبله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتخاليتي هدايه التوفيق نبله اتي زو فقغن نخقوبولو نتي هدايه نتي ارشاد بلناي ومحبرتا مانيو ابزي نغرزي رسول الله صلى الله عليه وسلم زحبره توحيد سنه اتي فهموا السلف زقوبولو زو رب زوبلوط ربي هداه زحقو اذا هدايه التوفيق ذ حتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم اي ملكانه بل ان ما توفيق ما يربي هدايه التوفيق ما يربي سبحانه وتعالى ربك اني عالم الغيب والشهاده اتيك اهدي زبولو فلتو يخ خلقكم من هو الذي يستحق الهدايه الله اعلم به لذلك نتربي هدايه زبولو رب سبحانه وتعالى انما هداه بعلمه سبحانه وتعالى وحكمته خلقوا الله تصرحي فلطي والله خالقكم وما تعملون يعني كمتي معناها اذا خلقنا تصرحنا ما خليقوا رب سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى قلنا اخي تخلقنا قول لنا انت كم نسرح فلطنا ولذلك اتي من الخير قولوا يو توحيدكم قولوا بتوحيدنا بسنه نبدع والسلفي ناب منهج السلف هدي ربي خابهم يكبر الناس بعد ما يحبنا موتنا ربي ثباتي هذا اما تي لا سبحانه وتعالى اي هديون اللي حقوا الدم اي هدي دي. ربي يسلمنا ولذلك هدايه التوفيق اذ رب مخانه ازياء اي ازياء حجه خطرس لكم كما قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا استقاكم كان تهدي لهم رب سبحانه وتعالى رب بيزك نسقى حب الرب ابتهداهات وغن اذ انا يا وهو اعلم بالمهتدين أي بمن يستحق الهدايه منتي هداز قبه ربي يفولت ولذلك رب سبحانه وتعالى يعلم اعمالنا كي تقلقنا قل لنا منتي هداز قبه دماني رب سبحانه وتعالى يفولت اصل زونه هداية هدايا هبوا مالتي ما ابصوره القصص نرغب ايق قصري حمسان شدشت طيب زئئ انا من يا وريده انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء من اللي زغل نعم حب حبهم حبهم ابو طالب ازئ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه في قبر اللهم ازيئ نحوب اب تقاموتهم مالتي و صلى الله عليه وسلم سبحان الله دفع قبر اللهم اي مسلم من لكن ود حوي يدفوه تايدركم لا ولكن قالوا اللهم نير سبحان الله وزغل لبن ربي سبحانه وتعالى اب كفر بيته ربي هداي دليل له ربي ثبات يا نزلت الايه في ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخرج البخاري ومسلم عن الزهري اذا زي حديث زياد صحيح بغنات تشكيك اللبزوق تناز بحلفه ابو أب رسول من اهل البيت نجبل له ولا اهل البيت يقول اب كفري ويت تشكيك ابو طالب اب كفر كونن موته زبلوا ز كل دافعين له برسول الله عليه الصلاه لا بل اذا حديث البخاري ومسلم وزوري وحديث مالك عن الزهري الزهري ان شاء الله عمره عفيان يا ابن نافع طاعته علم الحديث ممكن نوصله ان شاء الله الزهري محمد بن شهاب الزهري هالطوم من شايخنا الامام البخاري زي عن سعيد بن المسير وهذا من خيرة التابعين سعيد ابن المسير عن ابيه المسير ابن حزن المخزومي لذلك من بعد التابعين قاموا بالناب تابعين ناب صحابي ثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه مسكربو الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صومنا من معتي حو ب ابو وعنده عبد الله وعنده عبد الله ابن اميه وابو جهل عبد الله ابن اميه وابو جهل ما تطويلوا ما نسوا من مثل صلى من ابو طالب ابو طالب فقال له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كم زيد الله يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاجلك بها عند الله اذا لا اله الا الله بلمني بزي اغيرك اخر الكاي عبد المربي ها بزي كما قلت لك عبد المربي مسلم يقبل منك ائلم صبر دعوا غيره من فقال له اترغب عن ملتي عبد المطلب فقال له فقال ازبزله مثنى ومن و عبد الله ابن ابي اميه ابي عبد الله ابن ابي اميه ازئتهم كبطم سادات كفار قريش و بالله خبطهم عبيد يوم نير مو يشوم شو يشو يشبون ابي طال يعني تدينا يبوطاتك هتجدف نا عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيم لا اله الا الله كلمه احاجلك بها عند الله بزاك لما زيام موتمني اكن رب بعليكم ما قلت لك يا رب موتمني كما تقول له قاني بتوحد موت الى خشف فعل كسبح نقول وذ يومك والعياذ بالله قال اجذب على ابو جهل دقيم مولا قال عبد الله ابن ابي أمي. اميه وقال امه خلاص دين نبوته كانت قد دفك لاقزه شو يشمر فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب انا ابن ابو طاته جموت ديننا عبد المطلب زي اخر كلمه انا عبد الم... ابي طالب فابى يقول لا اله الا الله لا اله الا الله من بال ابي كي بالخ موت رسول صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله ابنوا على وجه اليماني دين ابو طات كخذ جلد في نابولو شو يشامو انا عبد الناي عبد المطلل النايب ابو حقه تاتي الدين ابو طات يجدفوا ليدين ابو يزلهو نابل مويتو البخاري في كتاب التفسير ومسلم في كتاب الإيمان اذا حديث زي حديثي انت ترد ان مالتيه هدايه التوفيق ابي يضرب بمخا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بام كي ترففيت وايكون مزقوله قاني قرابت راح زي كونه حبهم تروح زي كونه اسمي كان خل لهم كانيرو اب دعوه قذفوا ود حوينا بالي كان خل لهم مزقوله جن هدايه ربي ايها المؤمن لذلك هدايه التوفيق ابي ضربت راح مقناه لازم نرد مالتي فهو عليه الصلاه والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الانس والجن وسموا بذلك لكثره عددهم الرسول صلى الله عليه وسلم رسول ينوب لهم مالت الثقلين ما كل التكبت نمت ثقلين الجن والانس مالت الثقلين تباهم جلوا وصم بذلك لكثره عددهم فقدبزوا حسره وهو ثقلين تباهم الانس وال شباب الانس والجن سيدي ساعتها خيرا سبذ لنا لمعتي ابزاء تاخذنا اكتفي بهذا القدر وربي ثباتنا على التوحيد وعلى السنه وعلى السلفيه انه سميع الدعاء ورب سبحانه وتعالى خاتمنا يسبكم وجزاكم الله خيرا هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته